أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك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 انني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا